اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبخيتنا اللهم اجعل ثأرنا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 اللهم إنك عفو إن تحب العفو فاعف عنه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآن فليس بعدك شيء وأنت الراهر فليس فوخك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم ما قسمته في هذه الليلة من رحمة وغفرة وعدم من النيران، فجعلنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب يا ودود يا ودود يا وذود يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صام الشهر اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وق أدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم اجعلنا من صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم يا حي يا قيوم من علينا برحمتك وجعلنا من عتقائك من النار، اللهم جعلنا من عتقائك من النار، اللهم. تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين يا من لا يتبرم بالاحاح المنحين يا من لا يتبرم بالاحاح المنحين يا من يفرح بسؤال السائلين يا فاحو باسم السائل الى انا من الذي دعاك فلم تجبه الى انا من الذي دعاك فلم تجبه الى انا من الذي دعاك فلم تجبه سبحانك انت الذي قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الى انا يا يفرح بسؤال عبد إذا سأل نسألك يا ابن خزائن ما الأعلاف لا تغذها نفقه نسألك اللهم الجنة نسألك الجنة نسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم وأسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم لا تحرمنا رحمتك اللهم عم بهذه الدعوة آباءنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومشائخنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى هنا يا حي يا قيوم إلى هنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك وقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلى هنى زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام ونحن ببابك واقفون ولذوابك مؤمن وبجودك عامون وبجودك عامون الهنا رفعنا ومددنا اكفنا الى الهيك ونصبنا خدامنا لك ووجلت قلوبنا خوفا وطمعا بك منة منك وتكرما منة منك وتكرما إلهنا فلا تردنا هذه الليلة إلهنا لا تردنا خائبين ولا عنبابك محجوبين ولا ومثعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا رب الأرباق ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأناه نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات إلهنا منا المحسنين ومنا المسيئين فهب المسيئين منا للمحسنين وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب له اللهم يا حي يا قيوم يا ربي جد بجودك يا رب أفض على إخواننا الأموات أفض عليهم من بحر جودك العميم اللهم أفض على إخواننا الأموات المسلمين أفض عليهم من بحر جودك العميم اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبورهم فائض صلواتك ومقار رهباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك واجعلهم في بطون ألحادهم مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين وخصوص بذلك آباءنا وأمماتنا والبنين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم انقلنا وإياهم جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا غفور يا وجود يا ذا العرش المجيد اللهم نفحة من نفحات جودك تصلح بها شبابنا اللهم نفحة من نفحات جودك تصلح بها شبابنا اللهم ردهم منك رد جميلا اللهم ردهم منك رد جميلا اللهم حبي لهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من روشدين اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك أن تصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين اللهم أصلحهم يا مصلح الصالحين اللهم اجعلهم آمنين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا ولدا إلا هديته ولا شيخا كبيرا إلا حفظته ولا شيخا كبيرا إلا حفظته وأعنتم وأحسنت خاتمته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين